حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربي وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فهذا هو اللقاء كم؟ السابع والتسعون هذا هو اللقاء السابع والتسعون وطبعا كالعادة كما قلنا لكم بد من ذكر فائدة حديثية ففائدتنا اليوم تتعلق بماذا؟ بقاعدة عند آل الحديث أنهم يقولون هل هناك فرق بين قولهم مرسل صحيح وبين قولهم صحيح مرسل هل هناك فرق يعني طالة نجد أن أحد العلماء يقول مرسل صحيح وطالة يقول صحيح مرسل فقولهم مرسل صحيح أو صحيح مرسل هل هي عبارة واحدة أم, أم هناك فرق بين العبارتين فالذي ينظر إلى العبارتين يظن أن لا فرق هناك والصحيح أن هناك فرقا فالقول الأول مرسل صحيح مرسل صحيح هكذا متى يقال ومتى يعبر المحدث بهذا الاستلاح يعني مرسل صحيح في الحديث المرسل وسنده إلى التابع صحيح فإذا كان الحديث المرسل أو إذا كان الحديث مرسلاً وسنده إلى التابعي كيف هو صحيح فيقال له ماذا مرسل صحيح مرسل صحيح واضح هل مفهوم هذا؟ إذا كان عندما يكون الحديث المرسل سنده إلى التابعي صحيحا ماذا نقول فيه مرسل صحيح وطبعا عندما نقول مرسل صحيح لا يعني أنه خلاص هذا جوز القمطارة ولكن نقول المرسل هو أيضا من ماذا من جملة الضعيف من أقسام الضعيف فإذن هذا هو معنى هذا المصطلح مرسل صحيح يقال في الحديث المرسل وسنده إلى التابعي صحيح سنده إلى التابع صالح، ولكن ومع ذلك فنقول هذا المرسل الذي قيل فيه مرسل صحيح من جملة الضعيف هذا هو قول جمهوري أهل العلم بالحديث أهل العلم بالحديث المصطلح الثاني المصطلح الثاني يعني معنى أن الحديث اختلف فيه الحديث اختلف فيه يعني يكون قد رواه بعض الرواة مسندا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه آخرون مرسلا أبصلوه فهؤلاء أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ياتي التابعي ويقول قال رسول الله ويكون المرسلون أكثر وأحفظ من الذين أسندوه في هذه الحالة ماذا نقول نقول مرسل صحيح أم نقول صحيح مرسل نقول صحيح مرسل صحيح مرسل ولذلك يقال صحيح مرسلا بالنصب أي صحيح حال كونه مرسلا حال كونه فمرسلا من ناحية الإعراب حال يعني أسنده من أسنده هو وهي فالذي أسنده هو وهي والصحيح يعني يقال على أن الذي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما, وهي ما مثال ذلك صحيح مرسلا الشيخ الألباني في إرواء الغليل ذكر حديث البسملة أو الحمد له كل أمر ذبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع فهو أقطع وهذا الحديث له طرق كثيرة وذكر الشيخ الألباني من ضعفه ومن خرجه ثم قال رواه أبو داود في في سننه ثم قال بعد ذلك ولكن بنصر كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذن ولفظ آخر فهو أقطع يعني أقطع من الممحوق من البركة وقال أبو داود رواه يونس ولاحظوا ماذا يقول أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد ابن عبد العزيز وسعيد ابن عبد العزيز يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل قال يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل وهو الذي جزم به الدار قطني في سننه كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني وكما نقله السبكي عنه وهذا هو الصواب فالذين أرسلوه أكثر وأوثق من قره قرر بن عبد الرحمن معروف لم يحتج به مسلم في صحيحه وإنما أخرج له في الشواهد إنما أخرج له في الشواهد ولذلك ضعفه كثير من العلماء وقد ذكر الشيخ الألباني من ضعفه ثم أخيرا قال وجملة القول أن الحديث ضعيف لماذا؟ ما هي العلة؟ لاضطراب الرواة فيه على الزهر فكل من رواهم أصولا ضعيف كل من رواهم أصولا إن لصاصا ضعيف ولكن السند إليه ضعيف أو نقول السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلا والصحيح عنه مرسلا فإذن هذا هو الفرق بين العبارتين أنا أسأل الآن ما هو الفرق بين قولهم صحيح مرسل؟ أو مرسل صحيح هل هناك فرق؟ الجواب نعم إذا قال مثلا صحيح مرسل أو قال أولا مرسل صحيح متى يقال مرسل صحيح؟ هذا يقال في ماذا؟ حينما يكون الحديث مرسل إلى التاجئين ها إذا يقال في الحديث المرسل وسنده إلى التابعي صحيح وسنده إلى التابعي صحيح وأيضا متى يقال؟ العكس صحيح المرسلة حينما يكون سندهم مختلف فيه أي نعم عندما يكون في اختلاف في السند يعني هناك من رواه مسندا وهناك من رواه مرسلة فيكون في الذين, الذين أرسلوه أقوى لا من جهة العدد ولا من جهة التوثيق من الذي أسنده هذا هو الفرق بين العبارتين والله تعالى أعلم وأحكم تابع إن شاء الله وعلى كل الله ودليل التنبيه إن شاء الله غدا لا نستأنف درس النحو إنما في الأسبوع المقبل لماذا؟ لأن حتى يجتمع طلبة المعهد بإذن الله عز وجل فيكون الجمعة والسبت صحيح البخاري ويوم الأحد درس النحو, ويوم الأحد درس النحو. أو تيسير والتسهيل درس النحو وقد وصلنا كما قلنا لكم سابقا إلى منصوبات إلى المنصوبات إلى المنصوبات إلى المنصوبات, إلى المنصوبات أو عفوا إلى في النواصب في النواصب وصلنا إلى النواصب وقد تكلمنا على ما ينصب بنفسه وما ينصب بأن مضمرة وجوبا ثم قلنا ما ينصب بأن مضمرة جوازا تكلمنا على بعضه الحروف وسيأتي الحديث على الباقي إن شاء الله من باب التسهيل ولم يبقى الآن إلا السال بإذن الله عز وجل نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب من لم يتوضع إلا من الغشي المثقل إلا من الغشي المثقل هذا فيه سيأتيكم إن شاء الله موضع الشاهد في الحديث أن أسماء تجلاها الغشي تجلاها الغشي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه دليل على أن الغشي إذا كان الإنسان يعرف ما يقول ويسمع ما يدور حوله لا يكون ناقضا من نواقض الوضوء وانما يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غشي عليه عدة مرات وأمر ماذا أن يصب عليه الماء أو القرب من الماء فاغتسل عدة مرات وقيل إن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ولا من باب السنية نعم حدثنا إسماعيل قال طبعا إسماعيل هذا سبق وهو ابن أختي مالك رحمه الله تعالى سيأتيكم إن شاء الله وسبق لكم عدة مرات فلا داعي للإعادة الآن نعم قال حدثني مالك مالك يعني خاله نعم عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القريشي المعروف نعم عن امرأته فاطمة فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهذه فاطمة نعم كانت عالمة فاضلة وقد أخذ عنها العلم بعض كبار العلماء ومنهم محمد بن إسحاق وكان خلاف كبير بين زوجها وكان يقول عندما يحدث عن فاطمة يقول متى دخل على فاطمة ومتى رأاه ولكن الذهب اعترض عليه وقال له لربما سمع, سمع منها وهي صغيرة قبل أن تتزوج بها أو لربما حدثته من وراء الحجاب فلذلك كان يغضب غضبا شديدا وكان بينهما ما يقع بين الأقران والمقارنة كما يقولون المعاصرة حجاب وكلام الأقران يطوى ولا يروا فلا يلتفت إلى ما كان بينهما نعم عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم حين خسفت الشمس طيب هذا هذا الإسناد من لطائفه أنه سداسي الإسناد هذا الحديث سداسي الإسناد ومن لطائفه أيضا ماذا التنوع في سياره الأداء التنوع في سياره الأداء سواء كان حدثنا وحدثني حدثنا على جياتي الجمع أو على جياتي ماذا على جياتي الإفراد وعلى الإفراد كذلك فيه التحديث بالعنان كما فيه أيضا التحديث بالمؤنن بالمؤنن أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. أينعم مما في أيضاً إذا أمعنتوا النظر في السند أن رواته أن رواته كلهم مدنيون أن رواته كلهم مدنيون. ركزوا جيدا في فيهم وسترون أنهم مدنيون. وفي رواية الأقران أيضاً لأن إشام ومرأته. فاطمة نعم هشام وامرأته فاطمة رضي الله عنهم جميعا فإذا الناس قيام يصلون آه هذا الحديث يتكلم عليه الفقهاء في مسألة الكسوف كسف الشمس ويقال له الكسوف كما يقال له الخسوف وقد اختلف العلماء في التسميتين هل يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر أم العكس؟ أم الأمر فيه ساعة ورجح كثير من العلماء أن الأمر فيه ساعة كما يقال له يقال للشمس كسفت ويقال لا أيضا خسفت وكذلك يقال ذلك للقمر يقال ذلك للقمر وترون إن شاء الله صفة الصلاة وقد ورد فيها صفات كثيرة ورد فيها صفات كثيرة ورد في صلاتي أو في صلاتي. الكسوف أنواع من الص... أنواع من ماذا؟ أنواع من الصلاة لأن طبعا ضروري الإنسان إذا رأى الكسوف يهرع إلى ماذا؟ إلى الصلاة سواء كان الكسوف أو الخسوف والخسوف أو الكسوف لا يقع لولادة عظيم ولا لموت عظيم كما كان ظن بعض الصحابة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الكسوف ماذا؟ آية من آيات الله عز وجل وقال بعض العلماء هي آية وعلامة من علامات الساعة لأنها هي بداية بداية علامة الساعة معنى التنبيه وإشعار وإخبار وإشعار وإخبار ولذلك العلماء سموهم بإخبار الخصوف كما سموهم بالكسوف وإلى غير ذلك لأن الكسف والخصف من من ناحية المعنى شيء واحد نعم وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء لاحظوا هنا أولا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف أو الخسوف خرج يجر رداءه مسرعا خوفا خوفا من قيام الساعة كما قال بعض العلماء قال إن النبي خاف أن تقوم الساعة قبل أن يخبر بأن الساعة لا يمكن أن تقوم إلا بعد ظهور أمارات لابد منها إلا بعد ظهور أمارات ففي الأول كان يظن ولا سيما عندما نزل عليه قوله تعالى أتا أمر الله بصيغة الماضي ومعناها يأتي يأتي أمر الله فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أن القيامة قامت قيل إنه لم يكن قد أخبر على أن هناك علامات تسبقها لم يكن يعلم ذلك ثم بعد ذلك علم أن هناك علامات تسبقها فصلى بالناس طويلا يعني صلى بهم صلاة طويلة صلى بهم صلاة طويلة وجاء في كما قلنا جاء في صفة صلاة الكسوف أحاديث كثيرة وقد جمعها بعضهم في رسالة والشوكاني أطال النفس في النيل أطال النفس في النيل وذكر بعض الروايات التي ورد أو معظمها أو جملتها نعم فأشارت بيدها نحو السماء وخارجة. وتعرفون طبعا من صلاة الكسوف أنه يقرأ قراءة طويلة ما يقارب في الركعتين خمسة أجزاء عشرة أحزاب, عشرة أحزاب ويطيل الركوع يعني يقرأ مثلا من صورة البقرة إلى صورة آل عمران خمسة أحزاب ثم يركع ويبقى راكعا قدر القراء قدر القراء قدر ما يا ماذا؟ قدر القراءة يعني قدر خمسة أحزاب تقريبا ثم يرفع رأسه من الركوع ويقرأ أيضا من آل عمران إلى سورة أش النساء إلى سورة النساء وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته مجودة مرطلة مفسرة وكان يقف على رؤوس الآل وتصور هذا إنما العلماء قالوا إذا هل أنه وصل ركعتين وما زال أش ما زال الكسوف قائما قال يستمر في الصلاة حتى ينجلي الكسوف حتى يزول حتى يزول على كل هناك صفات كثيرة ذكرها العلماء والبخاري إن شاء الله سيشير إليها وحديث الكسوف رواه البخاري في موضعين عفوا في خمسة مواضع من صحيحه رواه في خمسة مواضع من صحيحه كما سيأتي إن شاء الله فيصلي ركعتين بركوعين وقيل إذا صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان فيكون المجموع أربعة كم ركوع أربعة وكم ركعة ركعتان وفيما أربعة وإيش كل ركعة فيها ركوعان كل ركعة هذه الصفة لكن إذا لم يزل الخسوف أو الكسوف هل يداوم على الصلاة ويستمر قال البعض قال يصلي والبعض الآخر قال يكثر من الاستغفار يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وإذا كان الكسوف قائما لا زال يكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار نعم وطبعا هذه تصلى يصليها الرجال والنساء والأطفال يبكون ويتضرعون إلى الله ولذلك العلماء قالوا بأن حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها وكذلك أسماء لما كانوا يصلون كانوا ينظرون إلى الناس لم يكن هناك حاجز لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء مثل ما هو موجود الآن ما كانتش هناك حواجز في المسجد لم يكن هناك جدار ولم يكن هناك يعني ما شاء الله السطار أو القماش أو شيء من هذا القبيل كانت النساء تصلي خلف النبي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مع التسطر طبعا مع التسطر ولم يكون هناك حواجز ولم يكون هناك حواجز للأسف نرى الآن في مكة حواجز بالصلاة ضرورية وإن كان ترون الاختلاط في الصلاة في بعض الأحيان لكن في الطواف المفروض أن يكون هناك حواجز وقد قال بهذا كثير من السلف في الطواف ولكن هذا غير موجود العكس هذا نعم نعم قالك فج فجاءت أسماء ففوجئت فإذا الناس نعم ماذا قالت في الحديث فأشارت بيدها نحو السماء أشارت بيدها نحو السماء لاحظوا هنا وفيه معنى أن الإشارة في الصلاة جائزة الإشارة في الصلاة يعني جائز أن يشير أشارت إلى السماء ما بالناس تسأل ما الذي حدث الناس يصلون هكذا جماعة ما الذي حدث؟ فأشارت إلى السماء. قال فنظرت. فقالت الكسوف نعم. وقالت سبحان الله. سبحان الله يعني أسلوب من أساليب التعجب. آية علامة نعم. فقلت آية. فأشارت برأسها هكذا يعني النعم النعم. فأشارت أي نعم. فقمت حتى تجلان الغشي. آه حتى تجلان الغشي. يوم. حتى تجلاني يعني على الغش يعني من كثرة القيام قمت يعني من كثرة القيام حصل لها ماذا الغشي نعم وجعلت أصب فوق رأسي ماء والغشي هذا نوع من الإغماء وهذا النوع من الإغماء كما ينص عليه الفقهاء يكون خفيفا لأنه إذا لم يكن خفيفا يكون ناقضا من نواقض الوضوء ولكن بما أنه هو خفيف كانت تصب يعني كانت تعقل وتعرف ما يدور حولها وتصب الماء على نفسها نعم وجعلت أصب فوق رأس ماء هذه قاعدة عند الفقهاء أن الغش أو النوم أو الإغماء هذه كلها إذا كانت خفيفة لا لا يزول معه الشعور ليست من النواقع ولذلك المالكية عندما تكلموا على النوم الثقيل وضعوا له علامات قالوا إذا كان في يده شيء يسقط من يده وما مثل بالسبحة تسقط من يده ولا يشعر ويسال لعاب لعابه ولا يشعر ويكلم من قريب ولا يسمع ويؤذن المؤذن ولا يسمع وتنحل حبوته ولا يشعر فهذا إذا حصل معه شعور لم يحصل لم يحصل إذا هذا يعتبر ماذا؟ ناقض من نواقض الوضوء ولعله يعني نقض وضوءه وانتقض ولكنه لم يشعر وهذا يحصل غالبا للإنسان الذي يكون نومه طويلا وثقيلا أما الخفيف غالبا ما يحصل من التعب ها؟ يحصل من التعب وما أشوي ذلك فلذلك هي من طول القيام ومن طول الوقف حصل لها هذا الإغماء الخفيف هذا الإغماء الخفيف نعم ولهذا كانت تسمع وترى كل شيء كانت تسمع وترى كل شيء وهذا لا يعتبر إغماء كبيرا هذا ليس إغماء كبير يعني معناه أنه يكون ناقض من نواقع الوضو دون الإغماء الذي يزل معه الشعور لا يعتبر كبير نعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد يعني من الحديث أنها رضي الله تعالى عنها تجلها الغشي والبخاري قال باب من لم يتوضى إلا من الغشي المثقل أو المثقل جائز وجهه إلا من الغشي فهذا معنى أن ما وقع رضي الله عنها لم يزل معه الشعور فهو ليس من مواقين الوضوء، نعم وطبعا إذا لو لو زال معه الشعور وهذه لابد أن ننبه على هذه القضية هذه في مذهب المالكية وعند الأحناف وعند غيرهم هناك من قال إذا أغمي عليه وزال الشعور وما يسمى عندهم الآن بالموت الكينيكي الكينيكي نعم الكينيكي أو الكلينيكي يعني يدخل في الموت ثلاثة أيام أربعة أيام كلينيكية ولا ما أدري إيش يسمونه فهذا الموت ها أي نعم هذا الموت هذا الموت يعني عندما يستيق الإنسان هل يقضي ما فاته من الأيام هناك قول يقول يقضي من باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها والمالك يقال إذا أغمي عليه أقل من خمسة أوقات يقضيها أما إذا كان أكثر من خمسة الأوقات فلا يقضيها واستدلوا بآثار في موضع الإمام مالك أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقضي الصلاة كما استدلوا أيضا حتى قال بعضهم وصاحب الإغماء قالوا على قضية صاحب الإغماء على أنه لا يقضي وكأنه رفع عنه القلم، واضح نعم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته لاحظوا ما من شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى كما سيت إن شاء الله عرضت له الجنة والنار وأراد أراد أن يأخذ شيئا تقدم أراد أن يأخذ شيئا ثم رجع القهقرة ذهب ليأخذ شيئا ثم رجع القاقرة ولما فرغ من الصلاة سأله الصحابة فأخبره من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من شيء لم يراه إلا ورآه الآن قال وعرضت عليه الجنة والنار وعرضت عليه الجنة فرأى فيها عنقودا لو أخذ أولى به ما الدنيا ثم رأى النار فرجع رجع عليه الصلاة والسلام هذا هو ما من شيء كنت لم أره إلا قدر أي إلا في مقامي. أنا كنت أتذكر البيت اللي يقول الشرع هذا هذا البيت تذكرته الآن الشرع أسقط تكاليف العباد الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد هذا البيت احفظوه جيدا الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد وعيده مرة ثالثة الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد وتذكرته الآن فهذا عند المالكية أنهم يقولون بأن الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء عن صاحب الإغماء فلياذا قالوا الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فسام المراد واضح هذا؟ نعم. ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في. أين عن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه رأى أناسا في الجنة ورأى أناسا في النار يعذبون وأخبر أيضا على عنقود من العنب وأخبر عن أشياء كما سبق أن ذكرنا لكم سابقا وساتي إن شاء الله في أحاديث. يعني رواها البخاري وهي مواضع خمسة كبسيات نعم حتى الجنة والنار أي نعم حتى الجنة والنار يعني, يعني رأوا عليه الصلاة والسلام نعم ولقد أُوحى إلي أنكم تفتنون هذا استنبط من العلماء على أن صلاة الكسوف تشرع فيه الخطبة ولكن هل بعد الصلاة أم قبلها قالوا بعد الصلاة قالوا بعد الصلاة بعد الصلاة تشرع ماذا تشرع, تشرع الخطبة تشرع الخطبة كما قالوا أيضا في هناك من قال على أنها موعظة هي موعظة هذه الخطبة عبارة عن موعظة ولكن أيضا يأتي هنا مسألة مسألة الاستسقاء الاستسقاء هل فيه خطبة الجواب نعم وسيأتي إن شاء الله أن الأحناف قالوا يقتصر على الدعاء فلذلك جمعوا الأحناف أحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقط دون الصلاة ودون الخطبة دعا فقط والصحيح أن يقال كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعني طارة عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صلى وخطب وطارة اكتفى بالدعاء وطارة اكتفى بالدعاء واستدلوا بحديث سياتيكم إن شاء الله وهو في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فلم يصلي فلم يقل لهم استعدوا سنصلي صلاة الاستسقاء فإذا هذا هذا هو القول الصحيح أنه طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا على حسب ما تيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال أي نعم أيضا هذا فيه إثبات الحياة البرزخية وهي حياة أخرى لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن يمتحن كالكافر في قبره لا فرق إلا أن هناك فرقا من ناحية ما من ناحية ضغطة القبر وضمّة القبر وهذا مما ينبغي أن يؤمن به الإنسان ولذلك مما يدعو به الإنسان دبر الصلاوات وأنتم تعلمون المع التي دخلت إلى النبي على عائشة وقالت لها أعطني مما أعطاك الله أعادك الله من عذاب القبر أعادك الله من عذاب القبر فقال بعض العلماء بأن هذا خاص باليهود هذا غير صحيح فعائشة رضي الله عنها كانت لا تعلم أن المسلمين سي سيعذبون في قبورهم قالت فماذا تتكلم معها كأنها تؤخر حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخلوا أخبرته وقالت هذه تزعم أنها تدعو معي كلهم عذاب كلهم القبر قالت فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت دعاء بعد ذلك فكان يقول اللهم إني أعوذ بك, بك من عذاب القبر ويذكر أيضا من عذاب جهنه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فذكر عذاب القبر ولهذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يعذب في قبره وأكثر ما يعذب به الإنسان في قبره عدم التنزه عدم التنزه من من البول والنميمة نقل الكلام وقد مر على, على قبرين كما سيت إن شاء الله فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان ما لا يستثير من بوله وكان الآخر يمشي بالنريمة كذلك وردت في هذا أحاديث كثيرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كحديث البراء بن عازب وحديث طويل وقال يعني عندما يوضع الميت في قبره يسمع قرعا عالكم حينما تولون ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقعدانه فيقولان له ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم فالمؤمن الذي يكون قلبه معلق أن يكون يكون قلبه الذي يكون قلبه معلق بالمساجد يعني يتهيأ ولو أن الشمس تريد أن تغرب فيقول دعوني دعوني حتى أصلي فيقال إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عن إلى آخر الحديث الطويل وفيه أيضا ماذا فيه عذاب القبر المؤمن يفتح له في قبره مد بصري ويفتح له إلى الجنة ويفتح له باب من الجنة يأتي من روحها وليحها والكافر العكس والذي لا يصلي أيضاً يعاقب عن ماذا؟ عن صلاة الصبح وعن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وعن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء إلى أن يقوم الناس لرب العالمين فهذا أمر خطير وفضيع ويضرب بمطر لو ضرب بها جبل أحد لذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الناس يعذبون في قبورهم وأخبرنا أن الباء تسمع ذلك وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر أن يسمعكم عذاب القبر وهناك نصوص كثيرة ولذلك نهينا أن نرفع أصواتنا بالبكاء على الميت لأن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه والمراد بالبكاء وإن كانت أمنا عائشة كانت ترد هذا وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها معنى أن نياحة هذه منهي عنها فلذلك أخبر بأمر آخر وهنا العلماء اختلفوا قالوا بأن العقاب هل يتم على الجسد والروح أم على الروح فقط ما الذي يتنعم ومن الذي يعاقب ويعذب قيل إنه في الدنيا الذي يعذب في الإنسان الجسم الذي يعذب في الإنسان ماذا الجسم وفي البرزخ الذي يعذب في الإنسان ماذا الروح ويوم القيامة يعذب الجسم والروح هذا قال به كثير من العلماء وبعضهم لم يسلم هذا على كلن قالوا بأن التقسيم ثلاثي التقسيم ثلاثي إما أن يكون العقاب يتعلق بالجسر فقط وذلك في الدنيا أو بالروح فقط وذلك في البرزخ أو بإمامة وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة هذا ونعم ولذلك من الأصول التي يعاقب على الإنسان ويسأل ما ربك وما دينك هذا الرجل الذي بعث فيكم والمؤمن الموقن يعني طبعا يجد بسرعة أما غيره فأقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولنا قولا فقلت كما قلنا نعم تابع لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل يقصد رسول الله وسلم نعم فأما المؤمن أو الموق لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على أن الذي يسأل والذي يمتحن في القبر الطرفان المؤمن والكافر كلاهما واحد يمتحن وهم موقنون على أنه سيجيب ولذلك يقال له نومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب علي عنده وأما الكافر فمعروف أنه يقول ها ها لا أدري أو المنافق سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس وهذا لأن الله عز وجل يوفق الإنسان الإجابة قال بعضون للأسف يقرأ جواب القبر بل بعض بعض الفقهاء كما نصوا على ذلك قال يكتب له جواب القبر ويضع له في ماذا يضع له في كفني هذا أيضا لا أسس له من الصحة هذا لا أسس له من الصحة إنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولذلك تقال الله ورب ديني الإسلام نبينا محمد يعني أبيات ذكروا أبيات فقالوا هذا جواب القبل ينبغي أن يحفظه الإنسان إنما الأمر ليس في الحفظ الواحد عندما يريد أن يمتحن يكون حافظا لكن عند الامتحان يهان وإنما التوفيق بيد الله فالله عز وجل هو الذي يوفق فلذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أما الكتابة قد يكون الرجل أمي ولكنه يجيب ويوفق ويسدد وقد ذكروا آثار كثيرة بعض ألاس سلام الصحر ذكروا قصة قالوا بأن رجل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس وبمجرد ما يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف بسرعة ينصرف بسرعة فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما به؟ طبعا كان يجلس النبي قبل ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تبارك الجلال والإكرام يعني كان يطلب عبد الأذكر ريفما ينصرف النساء تلايق على اختلاط ولكن الرجل كان بمجرد ما يسلم الرسول يخرج فمرّة مسّ كونا لصًا فقال يا رسول الله عندي ثوب واحد وصلي معك ثم أذهب بسرعة وأجد زوجتي تنتظرني لي الثوب لتصلي به فأعطاه النبي وسلم ثوبا فلما أعطاه الرسول ثوبا آخر والرجل لازال يلبس نفس الثوب الذي كان عليه في الأول ولا زال يفعل نفس الطريقة بمجرد السلام ينصرف فسألوه النبي أعطاك ثوبا فقال إن ثوبه أعددته كفنا لي حتى إذا سألني الملكان ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم أقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله وهذا ثوه هذه قصة لا تصح كما ذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنهم إن كان هذا ورد في أثر فيه ما قال قال لما قال يا رسول الله أترد علينا عقولنا كما, كما نحن الآن قال نعم يعني عندما نسأل ترد علينا عقولنا كما نحن الآن قال نعم قال بفيه الحجر بفيه الحجر يعني بمجرد ما يقول حتى ذكروا من الآثار التي لا تصح أن عمر قال إذا قال لي لمن ربك أقول له من ربك أنت وإذا قال ما دينك أقول له ما دينك أنت وما هذا الرجل الذي بعث فيكم أقول له وأنت كذلك هذا كذلك لا يصح والصحيح يقال إن الله عز وجل يوفق العباد الله نكون كذلك ويثبتهم يثبت الله في هذه المسائل من المؤمنين من يشاء في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قيل إنه التوفيق عند ماذا عند سؤال الملكين وقيل غير هذا فنسأل الله عز وجل أن نكون من المثبتين بحيث إذا سئلنا يكون الجواب حاضر يكون الجواب حاضر نعم وهناك من ينكر الآن عذاب القبر للأسف والذي بدأ هذا هم رافض والشيعة، ونصوصه كثيرة تكاد أن تكون متواطرة وهي متواطرة من تواطر المعنى ووردت أحاديث كثيرة فيه لكنهم ينكرونه ويقول لا يوجد في القرآن وهذا من لأن السنة إما أن تكون مفسرة وشارحة وإما أن تكون مبينا وإما أن تكون أيضا تبينه شيئا لم يكن وهي أقصى ثلاثة نعم فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى م -م. فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا هذه قال العلماء على أن معنى أن الإنسان لا يعاقب على حسب ما يعلم الإنسان وعلى حسب ما يعلم الله عز وجل. ربنا عز وجل، ولهذا يقول على أن لنعلم لماذا يقد علم ظهور علم بيان لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، فلا يقال على أن الله يعلم، فإذا يعاقبه على ما يعلم لا واضح، فلذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا إثم قبل العلم لا إثم قبل العلم ولا يمكن أن يكون الإنسان آثماً وهو جاهل نعم لا أدري وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري يعني الشك في المنافق سلام. أو المرتاب يعني لا, لا يدري نعم فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته نعم صحيح فالقبر كما يقولون إما روضة من رياض الجنة وهذا لا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولون قال رسول الله ولكنه لا يصح مرفوع نعم باب باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم طيب نقف هنا إن شاء الله لأن هذه كلمة وامسحوا برؤوسكم فيها كلام طويل حتى ذكروا في الباء سبعة عشر قولا ذكروا في الباء سبعة عشر قولا وهل الباء للطبعير وهل الباء زائدة للتأكيد وهل الباء للإنساء وهل وهل إن شاء الله نقف هنا وموعدنا يوم الجمعة بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم.